يا ايها المزمل وامل الليل الا قليلا نصفه او ان تقص من قليل أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا <تصفيق> إِنَّا سَنُلْكِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَكِيلًا إِنَّا سَنُلْكِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَكِيلًا ناشئة الليل هي أشد وطؤا وأقوى مكيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَجُرْهُمْ أَجْرٌ جَمِيلٌ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي مَن تِ وَمَنِ الْغَمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَانَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا تيو عذابا اليما يمر متجفف الارض والجبال وكانت الجبال كثيف إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فعصى فراون وسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تت تَقُولُ إِن كَفَرْتُم مَّن يَجْعَلُ لِلْوِلْدَانِ شِيبًا ٱلسَّمَآءُ مُفْطِرٌ رَّدّ فولا ان هذه تلك فما شاء اتخذ الى